BOOK 2 de 95 5 90 5 2 Hūrūful ātuf 2 Hūrūful ātuf 2 Opš kura laika viņa vairs nestrādā? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ لم تعد هي تشتغل؟ كوبش إير بريتسيسيس منذ زواجها يا فيني ڤيرست نسترادا كوبش نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت <قام بخارج> <تصفيق> نعم Hja lam taud tasteril, mundu an kad ta zauvažat. Kopš viņa ir precējusies, viņa vairs nestradā. Munzu and taužat, lam taud hiya taštaril. Munzu an kad tauvažat, lam taod hiat tašteril. Kopš viņi pazīst viens otru, viņi ir laimīgi. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين منذ أن تعرفا أصبح سعيدين كوبش فينييم ير بيرني فيني ريتي أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما اطفال صار نادر ما يخرجون كَدْ وِنْيَ رُنَى بَا تَلَفُونُ؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ براوصي أنا لايكا؟ هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ جا، كَدْ وِنْيَ براوص عرماشينُ؟ نعم، أثناء ما هي تقود السيارة؟ نعم، Asna mahija takud el sejara. Viņa runā pa telefonu, kad brauc ar mašinu. Hiya ta takala mu bi telefon, etna a mahiya takudu seyara. Hiya ta takalam bit telefon, etna mahia takud e se jara. Viņa skatās televizoru kad gludina? تشاهد تلفزيون هي تكوي هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها Es لا أرى شيئًا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئًا عندما بلا نظارة. Es neko nesaprotu, ja لا أفهم شيئًا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئًا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه اس نكو نساوجو يا لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام ميس نيامام تاكسومتر يا ليست لييتوس سناخذ سيارة إن هي امطرت سنأخذ سيارة اجره إن هي امطرت مس ابتشويم باساولي يلايميم لوتارييا سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في الي نصيب حول العالم ان ربحنا في الي نصيب ميس ساكسيم است سنبدا بالأكل ان لم يأتي بعد قليل سنبدا بالأكل ان لم ياتي بعد قليل visit 2de for the book and the texts.